اِنَّ بُشْرَىٰ عَظِيمَةً كَبِيرَةً يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا يُشَايِعُونَ إِلَّا لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا وَأَجِئْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا فَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَطَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَيُنْزَلُ الْمَاءُ كَتَزْلِيلٍ الْوُكُ يَوْمَ يُديرُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عثيرا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أستخذت الآن خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قلولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك آجيا ونصيرا وقال الذي لك فرؤ لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك المثبت به فؤادك فبستن لا توسيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك للحث واحسن تفسيرا الذين يؤشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل تبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا تَكَلَّمُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدميرا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَوْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ إِنَّ النَّاسَ آيَةٌ وَأَعْتَذِنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أليما وعادوا وتمودوا اصحاب الرج وقوما بين ذلك كثيرا فكل امر بن له الامثال وكل تجب ذات جزيرا ولقد اتم على القريه التي انصرت ما فعلوا افَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى الطَّيْرِ كَيْفَ خُلِقَتْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ نُشُورًا وَإِذَا مَوُكِئِ يَتَّخِذُونَ كَإِذَا هُزُّوا هَذَا الَّذِي بَعَثَهُ وَهُوَ شُعْلَا إِذْ كَانَ عَنْ هَايَتِنَا لَوْلَا وشوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل تبيلا أرأيت من اتصل إلى أهو وواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اظل شبيلا الم سوى الى ربك كيف نلد الظل وله شاء ان جعل له ساتر ان كن ما جعل الشمس عليه ضيا ثم قلبناه الينا قضيا يسرا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 يبذل تميتا وينسيهم مما خلقنا ونسيهم مما خلقنا انعاما واناثا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُم لِيَذَكَّرُوا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن تَنْذِيرٍ إِلَّا فُتُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَذَعْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِجِهَادٍ كَبِيرٍ وهو الذي موج البحرين آذى عزفا فرات وآذى ملء أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما بردكا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء فَيَعْلَهُ نَسَبٌ وَصِهْرَا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَرْفَعُهُمْ وَلَا يَقْرُبُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِ ضِرَارٍ وَمَا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 وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ رَبُّكَ فَاغْفِرْ لِعِبَادِهِ غُفْرَانًا وإذا قِيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أن أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي على الليل والنار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قعلوا والذين, لربهم شجداً وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اجْعَلْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا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 ومن يفعل ذلك يلقى أساما تقاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 يحبون الورفة بمعصبا ويلقون فيها تحية وسلاما طالدين فيها حزنت مستقرا ومقرما كل ما يعبر لكم ربي لولا دعاء وَقَالَ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا مِّنَ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَاسِ ِّم مِّنْ إِنَّ ءَايَٰتِ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إنك منزل عليهم من السماء آية فظلت أحناقهم لها قاضعين وما يأتي إلا كانوا عنه معرضين فقد كلبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهجئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زود مبين الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيل الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائس القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون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 فَذَٰلِكَ بِأَنَّ آيَاتِنَا اتّخَذُوا تَأْوِيلًا إِنَّمَا ٱلْمُسْتَمِعُونَ ٱلصَّٰغِعُونَ فَكَيْفَ إِذَا رَأَوْنَا فَيقْضُوا لَا إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ رَبُّ جزينا وليدا ولم نتفينا منه مذ كثير وفعلت فعلتك التي فعلت وانتم من الكافرين قال فرعنت ها اذا وأنا من الضالين فسلق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 جاء اين حاجريم يئسوك بكل تحال العليم فجئ مع الصحره الميقات يوم معلوم وقيل انات انت تسمعون لعلنا لِيُحْتَجَرَ إِن كَانُوا الْغَالِبِينَ فَلَمَّا كَانَ اسْتَحَتَّ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا إِلَٰهًا إِن كُنَّا النَّاسُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإن لِلَّذِينَ مُقَوَّدِينَ قَال لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَالْقَوْعِبَالَهُمْ وَاضْرِبْهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ فِي الْعَوْنِ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فألقى موسى عصاه فإذا مَا تلقف ما يأفكون فألقي السحرة شاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ذِي يَوْمَ لَن يُعَلِّمَكُمُ الْجَحَ وَلَن تُفَتَّحَ لَكُم لَأُقَصِّرَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضير إنا أسمع أن يظهر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوعينا إلى موتاء أسر أن بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائل حاشرين إن هؤلاء لترزمة قريون وإنهم لنا لضائرون وإنا لجميع بأخريناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا فَأَوْنَكُم إِذَا رَأَوْنَ أَوْ يَنفَأُونَ فَأَوْنَكُم أَوْ يَرَوْنَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا فإنهم عدو لي إلا رفع العالمين الذي خلقني فهو يأجين والذي هو يطعمني ويسحين وإذا ملغت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكمه وألحطني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل من واغفر لأبيه إنه كان من الضالين ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا يبعثون الله بقلب سليم وأجفة الجنة المتقين وبلدة الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو فكبكروا فيها هم والغارون وجلود إبليت أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون سالله إن كنا لفي ظلال مبين وَمَا أَبَلَّنَا إِلَّا الْمُذْنِبُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ قَرِيمٍ فَلَوْ أن لَنَا كَرَّةً فَنَفُوزَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَلَبِثَتْ قَوْمُ نُوحٍ فِي الْمُؤْتَلِقِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُونُ نُوحٍ أَلَا تَسْتَغْفِرُونَ إِنِّي لَكُمْ وَسُولٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا آمُنُ لَكَ وَنَتْبَعُكَ إِلَى قالوا ما بِمَا بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا في طالد المؤمنين إن أنا إلا نذر مبين قالوا فُونَا مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ نَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجِيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الفلك أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كلبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم ودنا لا تتكلم تكون انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتمنون بكل ريق ايه تعبدون وَتَذَرُّونَ مَصَانِعَ غَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا ضَفِشْتُمْ ضَفِشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصِرُونَ وَادَّبُوا الَّذِي أَمْتَكُم بِمَا تَحْلِفُونَ أَمَ تَّكُم بِأَن مِظَهِي وَجَنَّ جوْلُون إِ أَغَافُ عَلَْكُم عَ تَ يَومِن عَظم قَوا سَو أُعَلَنَا أَوعَوْتَ أَمْ لَم تَقُ الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعلبين فكله فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن لهو العديد الرحيم كذبت ثمود الموسيين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أفعلكم عليه من أجل إن أجل إلا على وقت العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وأيون وزروع ونخل طلعها هضير وتلعتون من الجبال بيوتاً فارئين فاستقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا مَشَاءٌ مِثْلُنَا فَآتِنَا بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا إِنَّ حَتَّى لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يوم فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ سَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا أَجْمَعِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم كلبت قوم نوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم يوطن ألا تتقون إني لكم رشول أمين فاتقوا وراء لكم عليه من اجل ان اجري الا على رب العالمين اتاتون للكران من العالمين وتذلون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد قالوا لئن لك تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأوضرنا عليهم مطار فتاء مطار المنذرين إن في ذلك الآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَلِيُّ الرَّحِيمُ كَلَّا بَلْ أ fundraisers الْأَيْكَ التَّمُرْسِلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رسول أمين فَتَكُ اللهَ وَأَطِعُهُ وَبَأْسَ أَيُّكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ كُلْ كَيْلًا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَدْخُلُوا أشياءهم ولا تحسوا في الأرض مفتدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحفرين وما أنت رَبّن مِثْلُنا وَإِنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِتَامًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ لَتَنْهَمُوا فَذَلِكَ وَعَذَابُ يَوْمِ الدُّنْيَا إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ لَكِ ذَلِكَ آيَةٌ وَمَا كَانَ لِلْغُمْثُمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ لتنزيل رب العالمين نزل بإغروح الأمين على طلبك لتكون من المنزلين بلسان عقيم أعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه فيه فَيَجِئُهُمْ لَوْ تَجَاوَزُوا وَمَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُغْضَبُونَ أَفَإِنْ عَادَ بِنَا اسْتَحْقِلُونَ أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا هُمُ الله كثيرا وان تصرم تاذي ما اورم وشيحلم الذين ظلموا ايم يكون نبييا قلبا بسم الله الرحمن الرحيم طاشي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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم العليم إذ قال لآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعاة قبس لعلكم تصطيرون فلما جاء نوجي أنك لك من في النار حولها نوجي أنك لك الله رب العالمين يا موسى اني الله العزيز الحكيم وقل في عصاك فلم ما اهتزت ولا مجبرا ولم يعذب يا موسى لا تقف إني لا يخاف لدي المرسيون إلا من ظلم ثم بذل حسنا بعد شوء فإني غفر وأدخل يدك فِي جيبك تخرج بيطاء من غير شهور في تسح آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاتقين فلما قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيطنتها أنفسهم ظلما وعلوا فروا كيف كان عاقبة المفجدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمن وورث سليمان فاعود وقال يا أيها إنا تعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يمجعون حتى إذا أتوا على واجد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها لم ندخلوا متاكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسل ضاحكا من قولها وقال رب أوجعني أن أشكر نعمتك وقول رب اودع ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ان ترى هو اذكر برحمتك في عبادك الصالحين وتسطد الطير فطال ما اليماء والهدود أم كان من الضائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأزبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكت غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئي لقين إني وجدت امرأة تملكهم وهوتيتني ما لهم فجئنا له الشيطان اعمالهم صددهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الغباء في السماوات والارض ويعلم ما تقولون وما تخفون الله لا اله إلا الله هو رب العرش العظيم قالت نعوذوا أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ أكت كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت ألا تحلوا علي واكتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو جديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفتنوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن إليهم بيجية فياغرة بما يرجع المرسلون فلما جاء شليمان قال أتردونني بمال فما آتاني الله خير فما إرجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا كبل لهم بها ولنخرجنهم منها أجلة ولنخرجنهم منها إني عليه لطويل أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرقه فلما رآه مستفرا عنده قال هذا من فرق ربه ليبلوني أشكر أم أكبر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكتروا لها عرشها نعرضوا أتعسدي أم تكونوا من الذين لا يهتدون فلما جاءت خيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تحرد من دون الله لَمَّا وَعَدتُ حَتَّى بَدَتْ لُجَّةٌ وَكَشَفَتْ عَنْ سَافِيَه قَالَ إِنَّهُ صَرْفٌ مُنغَرٌ مِنْ قَوَارِيرَ قُلْتُ فَبِأَيِّ وَجْهٍ لَمْ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 ادْرَاهُ الطَّيْرُ في فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا اتَّفَقْنَا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِنُرْجِمَنَّ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَالْيَوْمَ كَيْفَ بَطَشْتَ عَذَابِ بِمَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَجِئْتَ قَوْمَهُ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهِمْ إن في ذلك لآية لقوم يحلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يستطون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحكة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اللِّجَالَ جَعْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَالُونَ وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ